Tumma nubaghum al-akhirin, kdzalik naf'alu bilmujrimin, wa ilu yoma idzil al-mukdzbin. Alamn nakhulkum maa immehin, fajalnahu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 ويلي يوم إذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما قوتو به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغري من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.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 Tum tanganun, inna khalik najizil muhsinun, wa iluill yooma idzil al-mukdzbin. Kluu watemttagu kliilan, inna kum